ابو سعيد يقول أ ح س ن الله إ ل ي ك م شيخنا وقال في عودك على طاعته أ ن ا ل آ ن في ج د ة هناك قرار من ا ل إ م ا ر ة بمنع تدريس حلقات التحفيظ من المقيمين في ا ل م م ل ك ة من حفاظ ا ل ق ر آ ن الكريم وبالقراءات ا ل م ت و ا ت ر ة ب ح ج ة س ع و د ة التحفيظ و ا ل آ ن كثير من ا ل أ ح ي ا ء لا يوجد بها حلقات ت د ر ي س بسبب هذا القرار ف أ ن ه يقول واعلم ر ح م ة الله أ ن ن س ب ة السعوديين في التدريس عشره ب ا ل م ئ ة كل هذا نعرفه وقد وفتش... يعني ا س ت ه ى و... وبلغنا هذا كله ولا شك أ ن هذا القرار قرار منكر ممن صدر عنه كما قال بعض ا ل م ف س د ي ن ان هذا من صد عن سبيل الله وإلا قال يعني هذا المعنى الذي يقول انه خلاف النظام و ت ش خ ي ص هل هذا خاص بحيث ت ع ذ ي ق ا ل ق ر آ ن هذا القرار يتضمن ع ن ي ان الذي اصدره م غ ر ب و إ ل ا اينه عن القطاعات ا ل و ا س ع ة التي اه هي م ش ف و ن ة بمختلف الجنسيات من, من انواع الشركات ا ل س ع و د ي ة وغير السعوديه افيكون يعني لا يطالب بالسعوده الا ج م ا ع ة تحفيظ ا ل ق ر آ ن كل من تدبر الواقع يتهم الذي اصدر ا ل خ ب بسوء ا ل ن ي ة يعني المعقول إ ذ ا كان ولا بد في فيعالج الامر تدريجيا ويوجهون ب أ ن ه م يعملون على السعوده كما يقول أ م ا أ ن تكون البلاد م ش ح و ن ة بمقترف ا ل ج ن ي ا ت جده و م ك ة ولا يتوجه القرار إ ل ا لحلق تحفيظ القران ومما يعضد هذا أ ن ه ف د سبق القرار ب إ ي ق ا ف مخيمات ا ل د ع و ة فالرجل متهم في هذه القرارات التي تستهدف الاعمال أ ع م ل الخيرية الدينية ل ا أ ا ل د ع و ي ة ولكن جعل ما يسمى, يسمى بالسعوده يعني طريق ل إ ي ق ا ف هذا النشاط العظيم الذي ضاقت, ضاقت به صدور المفسدين ه ف ل ه التحذير هذه يبغضها المنافقون تضيق صدورهم أ م اما أ حفلات اللهو والرقص والغنى فهذه تشجع وتدعم بالمال ف ل س ا ل الله ان ال... ي أ ت ي صاحب القرار و أ ن ي ب ت ل قراره وهو سيبطل به لله بتوجيه ولاه ا ل أ م ر من خادم الحرمين ونائبه والنائب الثاني وفقهم و... نعم